بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حيل من الدهر لم يكن شيئا مذكورا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 117. وقالنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا 118. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا 119. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 قوارير من فضة قد درجت قديرا ويسقون في جا كأسا كان مزاج غازا جبيلا عينا في جا تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدا يَلَدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَثِيرًا عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ